بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 119. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا 117. لهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 119. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 110. كتاب مرقوم 111. ويومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين 112. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 113. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل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 ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وَمَا أَدْرَاك مَا عَلِيَونَ كِتَابٌ مَرْقُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ 111. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون 112. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 113. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 112. ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون 113. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون 114. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَى ضَالٌّ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَن 129. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون